ك أمثال اللئل المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسى إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منظر وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترادل أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل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 إن الأولين والآخرين لمجموعون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم. فما لئون من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 ولقد علمتم النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما فضلتم تفكرون إن لمغرمون بل نحن فَرُمُونَ افَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إذا بلغت الحلقون وألتم حين إذ تظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إِن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 فنزل من حميم فنُذلٌ من حميم وتصليت جحيم فنُذلٌ من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم